والسماء والطارق وما أدراكما الطارق أن النجم الثاقب إن كل نفس لَمَّا عليها حافظ فَالْيَاضِرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا